الله الله الله Allah! لفضيله الدكتور محمد قَدْ أَبْيَأْتَ مَنْ تَكَئَّبَ فقال لهم رسول الله لا قد الله فكذبوه الله, الله اكبر الله الله أكبر الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله ركبر باسم الله الرحمن الرحيم Não cocó, الإنسان ليطغي أبنئه استغلق إن إلى ربك وجائك رأيك الذي يلها عبداً إذا صلأ أرأيك الذي تقوى. أرهيت الذي إذا الذي ينهي عبداً إذا كلا لإن لم ينتهي لنستعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعونا سيهي Allah لا و ما منك نعم جديد و دم ومن شل النباتات في العقب ومن شل حاسد اذا حسد صدق الله العظيم